صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم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 أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سثرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلوا بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوه فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوا بين الصدفين قال فخُ إِذَا إذا جعله نارا قال أتوني قال أتوني أفرغ عليه قطرا فمستاعو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 الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وسناء ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا واتخذوا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 لكم يوحى الي يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو نقه ربه فليعمل فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللهُ أَكْبَر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهذنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكي. قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشرو ولم أك بغيا. قالك ذلك قال ربك هو علي ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمر مقضي فحملته فتبدت به ما كان قصيا فأ جاء أهل المخاض إلى جنّة خلت قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم السيا فنادها من تحتها ألا تحزني؟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 فَكُلِّ وَشْرَبِ وَقْرِ عِلْمٌ فَإِمَّا فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدَ فَقُولِ فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْأُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا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 وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرأ بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 ان قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون اننا نحن نرث الارض ومن عليها والىنا يرجعون